سورة الشورى من الحرم النبوي الشريف لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سيقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحل موتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه ونيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 الله الذي أنزل الكتاب بال... بالحق والميزان وما يدريك لعله الساعه قرييبا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ولا أن الظالمين والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ولا أن الظالمين في عذاب مقيم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 من كان يريد حث آخرة نجد له في حصِه ومن كان يريد حث آخرة من كان يريد ح من كان يريد حظخرة نجد له في حط ومن كان يريد حص الدنالته منها وما له في الآخرة من النصيب أم لهم شرك ووشعهم منتيين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل ل قضية بينهم وإن الظالمن لهم عذاب عليهم.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 إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين وجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء كمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله الذي في السماوات وما في الارض الله تصير الامور الله حامي صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد